يعني ما ينفقه الإنسان في هذه الحياة على نفسه وأهله عليه أن يحتسب الأجر في ذلك فإذا احتسب الإنسان الأجر أجر على نفقته كما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل ينفق النفقه على أهله يحتسبها تكثر له صدقة وعلى الإنسان أن يؤدي الزكوات والصدقات لأجل أن تكون للدار الآخرى ولذلك إذا حضر الفقير عندك لتقضي حاجته أو ذهبت إليه فاعلم أن هذه الصدقات تصل إلى الدار الاخره وتنتفع منها إذا المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا ولا نفعل المال في الآخرة إلا أن انفق فيما يفل له والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينه وهذا يدفع الإنسان على أن لا يفرط في الأعمال الصالحة وأن لا يترك وظيفة من عمل اليوم والليلة فينظر الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما فعله نفعله وما تركه نتركه وهي خير ما يؤمله الإنسان لان زينه الدنيا فانية وثواب الاعمال والاقوال المرضية عند الله باق فينبغي على الانسان ان يعمل لاجل العمل باقي الايه السابعة والأربعون ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء وجمعنا جميع المخلوقات فلم نثرك منهم أحدا إلا بعثناه إذا هذا اليوم على الإنسان أن يستعد له في جميع الأيام وأن يجعل الإنسان نصب عينيه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 وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا ثرادا حفاة عراتا غرلا يعني الحفاة من غير حذاء والعرات من غير ملابس والغرلا غير مختونين يعني كما خلقهم الله تعالى كما خلقناكم أول مرة وفي هذا تذكير أن الإنسان ما يتاهى في الدنيا سينزع منه حينما يوضع في قبره وحينما يبعث يبعث مع أعماله بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم وهنا يظهر دور الإيمان حينما يؤمن الإنسان باليوم الآخر ويعمل لليوم الآخر أما التفريط بالإيمان والتفريط في الأعمال الصالحة فهو سبيل كل خسارة الآية التاسعة والأربعون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب؟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 ومن آخر إياه بشماله وذكر الإنسان من السنة أن الأشياء المكرمة استخدم فيها اليمين ويتفاعل الإنسان أنه يأخذ كتابه بيمينه وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه يعني هؤلاء الذين قصروا يخافون من هذه الكتب حينما توزع الصحف لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا لن يتحسرون هناك ولكن لن تنفعهم الحسره ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها إذن كل شيء يسجل على الإنسان ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا ولا يظلم ربك أَيُّهَا الرسول أَحَدًا فربنا لا يظلم أَحَدًا ولا يهضم أَحَدًا حطه فلا يُعَاقِبُ أَحَدًا من غَيْرِ ذنب ولا ينقص المضيعة من أجل طاعته شيئاً الآية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 وذكر ايها الرسول اذ قلنا للملائكه السيده لانه سيده تهيي و هذا التكريم الذي كرم الله تعالى به ابانه ادم و حينما علمه الله تعالى الاسم الحسنى كما مر في سوره البقره قول على الانسان أن يكرم نفسه بأن يتعلم العلم الناس عن مؤدي العمل الصالح فربنا علم آدم لأجل أن يرفعه فسجدوا كلهم له أي سجدوا لله تعالى يعني سجدوا كلهم له أو سجد لآدم امتثالا لأمر الله تعالى فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فابى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه صار عاصيا وذلك إياك أن تتشبه بإبليس في المعصية أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم فهم أعداء من أول لحظة حينما ابى الشيطان السجود لآدم فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ كيف يوالي الإنسان عدوه؟ المعلن له بالعداء بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاه الله تعالى الآية الحادية والخمسون ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا هؤلاء الذين اتخذتموهم اولياء من دوني هم عبيد امثالكم اذا المخلوقات خلقها الله تعالى لا يحق للإنسان أن يعبد مخلوقا إنما العبادة لمن له الخلق والأمر فربنا هو الذي خلقنا وهو الذي له العبادة ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين وما أشهدت بعضهم خلق بعضا فانا المنفرد بالخلق والتدبير وما كنتم اتخل المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فانا غني عن الاعوام فربنا جل جلاله هو الغني الايه الثانيه والخمسون ويوم يقولنا ذو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا واذكر لهم ايها الرسول يوم القيامه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 وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ مَهْلَكًا يشتركون فِيهِ وَهُوَ نَارُ جهنم. الآية الثالثة والخمسون. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا وعاين المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه من فوائد الآيات على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخر إذن العمل الصالح وعدم التفريض بالأعمال الصالحة على العبد تذكر أحوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه كرم الله تعالى أبان آدم والجنس المشاري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم فعلى الإنسان لا يضيع هذا التكريم بالمعاصي والإنسان يكون كريما عند الله حينما يكون الإنسان مطيعا لله تعالى في الآيات الحثوا على اتخاذ الشياطين عدوة وكيف يعادئ الإنسان الشيطان؟ يعاديه بالأعمال الصالحة فكل الأعمال الصالحة جميع الأعمال الصالحة هي حرب على الشيطان ولذا ما كان الصلاة يقال له محراب لأن الإنسان بالصلاة وبالأعمال الصالحة يحارب عدوة كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير نسأل الله أن يجنبنا شياطين الجن والإنس وأن يدفع الله عنا وعنكم السوء وأن يفتح الله علينا من الخيرات والبركات والمسرات آمين هذا بالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد